لجلالة السؤال أحبة اللي أسألها في ويت على كل واحد نفسه سبوع تقريبا مر اشتغير فيني وفيك مهم بالسؤال السؤال هل تحس ان جرأتك على المعطية وجرأتي ذي قبل سبع أيام مصيبة هل تحس انك اليوم بعد سبع سبوع قدرت انك تصرف بصرك عما يغضب رب العالمين زادت عندك التقوى لعلكم فتقول قصرت تقدر انك الكلمة اللي كانت سهلة تطلع عندك في شعبان من غيظة او نميمة او غزل صارت بعد سبع ايام من رمضان ولا ما تغير شيء ان كان ما تغير شيء فوالله العظيم الباب مغلق والله ما بعد دقنا طعمها السؤال المهم حبيبي الغالي هذا الكتاب ليش انذله ما عرفنا ليش انزل احبتي والله بنجانا ضايعين ونلقى كلام كثير ونسمع كلام كثير ولا في أي تغيير قال الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا ربي ليش أنزلته إلينا مبارك ليندبروا آياته والدم ليندبروا عرفت لش احنا نحن حاطين شيء لأنه نقرأ ليقرأوا ما تحسب شيء ليسمعوا ما نحسب شيء ليتدبروا وبعدها صاعقة من السماء ما قال صوره ولا أجزاءه قال لو ذقت طعمة بتتدبر كل آية والله أن الإمام يقوم ما ندرش يتكلم كيف من يوم بدأت تطعق لأشعة إلى هين وقف ما ندري بأيش يتكلم ليتدبروا آياتي هذا لنكر هذه اللي يد عندنا يا جماعة انه عندها ليقرأ خبر غفيل وخذ النساء ليقرأوا ليسمعوا كل جزء العلوي شغال عيون تناظر بالطفحات ويد تتحرك وتقلب بالطفحات وآذان تسمع الآيات وألسم تتحرك لكن حبيب الغالي كم من هالكم الغفير من الآيات وصل إلى ليندبرون آياتي وليتذكر وليتذكر أولو الألباب واحد فينا يسمع الكلام ويصدر مثل ما أصدرها المسكين ليه يتكلم يقول طيب يا ربي إذا كان ما أنزلنا لا يتدبر أنا عمري ما جربتها وعمري ما دقتها أنا بتقرأ وما حسيت بشيء يا ربي أريد من هاللحظة أريد أن أتدبر هي بأي عضو أنا أتعب بالثاني يتحرك وآذاني وحلقي تعبان من القراءة طيب يا ربي أبغى أتدبر بأي عضو أفلا يتدبرون القرآن بأي عضو مش المفروض يشتغلون قاعدة قراءة فلا ينتدبون القرآن أم, أم ما بيعب عبد القربي عبد أم على قلوب أقفاله اشده الجهد في القرآن أنا بختم من هو قدوتنا محمد روي له في عليه صلاة والسلام علمنا الله كيف تعامل مع القرآن ثم قال لي ولد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسانا يعني شوه زيه طيب يا ربي أصف لنا وين تلقى القرآن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتلقى هالقرآن قال الله جل جلاله نزل به الروح الأمين والنبي أسلامه هذه الأسلامة قرآنه او زالت اثناء القرآن ثم يقول الله ان القرآن تعدى كل الجزء العلوي العيون واللسان والشفتين ثم انتقل الى عضو حتى استقر هذا الكتاب في عضو من اعضاء محمد عليه الصلاة والسلام ثم تغير روحينه الفداء عليه الصلاة والسلام اي عضو نزل به الروح الانين على قلبك تغير عليها الصلاة السلام لتكون من المنذرين حتى التصرفات صار النبي عليه السلام يسمع وقولوا للناس حسنا ثم دمخ قوضة صار يسويها والكاظمين الغيض يجي الصحابي وينتر النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليش به الصدر فيسامح كل آية إن في القرآن اتطبقها النبي عليه الصلاة والسلام أحبك الفضلة طيب ليش ما وصل لقلوبنا ومتى بنفهم هذا الابن راقشة في هالآيات قرأ امام نزه الله خير ومشكلتنا إذا ما فهمنا القرآن وإنك لتلقى القرآن ما أعظم الله وإنك فالقرآن من لدن حكيم عليم سبحانه إذا ما فهمنا هذا الكلام تلجانا نحج وما نقرأ صورة الحج تلجانا نصوم وما نقرأ آيات الصيام ففهمناها لعلكم تجوعون جعنا نفس الجدول اللي في شعبان نفس الجوء على المأصي اللي في شعبان نفس الخوف والوجل من الناس وقلة من الرحمن نفسه بس اللهم نجعنا من الفجر وطرنا المغرب وانتهت القضية ولا فهمنا لعلكم تتقون ولا فهمنا شيء وأعظم من هذا في مقامنا اليوم سمعنا صورة النساء وتجد الإنسان يتكلم ويناقش أمور النساء بدون ما يقرأ صورة النساء صورة النساء من أعظم صور الله عز وجل وكلام الله كله عظيم تتبعت قول الله عز وجل حكيما عليما هالكلمة بالضبط حكيما عليما لقيتها مذكورة في القرآن عشر مرات مية وأربعة عشر صورة ثلاثين جزء ذكر الله فيها عليما حكيما عشر مرات سبع منها وين في صورة النساء عشان تقذب في حنجرة كل ألماني أسكت كان الله عليما حكيما الاحكام للنساء اللي حطيناها عليما حكيمة قلنا لك قومون على النساء عليما حكيمة الواحدين يا جماعة عنده خمس توائل خلنا نتكلم عن الظاهر عربع توائل ظاهرة في وجهك الآن عين طلع سائل مالح وأنف سائل حامض وفم سائل حلو وأذن سائل مر لو أن الله جل جلاله أراد أن ينظف عليك حياتك جعل السائل اللي في أذرك في فمك فطلع كل ما تأكله مر حتى لو تشرب عسل تقول مر ينتهي كلمة حلو ولو أراد الله عز وجل أن يجعل السائل الذي تسمم في أذنك والله عن عظيم ما عافنام من التهابات الأذن الوصفة في كلنا ولو شاء الله جعل السائل اللي في في أنفك في عينك والله ما أتسب في ولا أتشوف شيء ليه جعل هذا هنا وهذا هنا عزيما حكيما لا يسألوا عن ما يقال وهم يسألون تعال نقرأ بس نأخذ من بأر صورة النساء عشان نعرف نرد صورة النساء تكلمت عن ثلاث محاور عن النساء وعن الشيطان وعن بنو علمان بنو علمان ذكرهم الله سبحانه وتقرآن وفضحهم الجماعة ينصرنا نتكلم في الفضائيات وفي التلفزيونات وفي الرادو وفي المجالس لا قالوا يا أخي أو كيف النساء ما يسترون الرجال وقمنا المساكين ومن الدعاة من ضلوا عن هذا القرآن ثم قال لا يأخي يا ابن اكن في مساوات بين الرجل وديننا دين السماحة لا ما في مساوات بين الرجل والمرأة ما دام الله قال ما في مساوات ما في مساوات اضمن المساوات عدل لظلم مساوات عدل لظلم العديد المساوات ظلم لو اجيب واحد الاتذائي واختب نفس اختبار واحد الجامعة في كلين هم اعطيهم نفس الاختبار مساوات صح مساوات لكن عدل ولا لا ظلم جريمة فكيف تساوي امرأة خلقها الله بشكل وبأنوثة ثم تشغلها أشغال الرجال ظلم وجوه أجيب واحد أعمى وواحد بصير وقل يلا احنا بنتاويكم لأنه غرب يريدون أنكم تساوون يلا يا أعمى ويا بصير تسابقوا لين الباب هذا واللي يفوز له جائزة هذه مساوات لكن هي عدل هي ظلم ولأجل هذا شوفوا الرد من الله سبحانه وتعالى ويا ويليتنا يا جماعة نرجع لكتاب الله عزيز إذا ناقشنا أي قضية تبغى تتكلم عن النساء تعال أقرص صورة النساء تبغى تناقش بني علمان كل النقاشات والرد ولا يأتونك بمثل خليه يقول لي بها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالعق ما أعظمك وأحسن تفسيرا الله ما قال للمرأة لا تروحين الطالبين بالمساواة إذن إيش قال ممكن تفاتي أن تسمع على أول لأن تعودنا نتكلم كلام بشر وعقل يقول الله عز وجل للنساء ولا في صورة النساء ولا تطالبوا لا ولا تتمنوا يقول محرم عليك يا المرأة أنك بس جانسة كده تتمنين النساء يوجف، ومحرم عليك أن تتمنى النجوى مرة. ولا أن تتمنوا إيش؟ ما فضل به الرجال النساء لا؟ ما فضل الله ببعضكم على بعض؟ للرجال نصيب من اكتسبوا. وللنساء وين مذبوبين لا محتقرين لا وللنساء نصيب من ما سبحانك يعني المرأة الآن يقال للولد من يطيح أول وعد قال أمك طيب من؟ الثاني أمك الثالث أمك طيب هالمسكين اللي يترف من الصباح للليل وهو اللي دافع مهر أمي ومسكنني أنا أمي وهو اللي صارف علينا هذا وينه أم أبوك مساوات لي مساوات معه أو لا ثلاث حقوق للمرأة النساء سائع يصيب أمك هو أعلم هو العليم والحكيم جل جلاله يفعل ما يشاء وهو أعلم بخلقه جل جلاله اسمع حبيب الغالي كيف في النساء تكلمت عن بني قال الله عز وجل ويريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم في صورة ويريد الذين يتبعون الشهوات ايش أن ميل ميلاً عظيماً سبحان الله يقول قائلهم المسكين يقول يا أخي اشفيها اندرت العالم في الاتدائي خلها ادرسهم امرأة الولاد والبنات فهم صغار تقول ليش يقول عشان يا أخي الرجال مدرسين جلوف وشرسين فالطفل يحتاج حنان سبحان الله وأن تركه مطلع أمه تناوب في المستشفيات وعارنه من حنان أمه من يوم عمر السنة إلى ست سنوات فوق تذكر حنان رجع أمه لبيتها خلالها يقعد معه وتعطيه حنانها حنان أمه أول من حنان ناس ثاني قال يا أخي وقع قال يا أخي ليش ما تعتون قاضية امرأة في المحكمة ليش قال شفوئي يقول وتسمع لي كون ليش تبغى قاضية في المحكمة قال يا أخي المرأة أحيانا تستحي يصير عندها موضوع خاص صعب تقول عند القاضي فتقول الحرمة زيها أجرر مش في متشفيات الرجال والولادة العراف المغلظة مفتوحة ندم هامك حياء المرأة أنت هامك حياء المرأة أنت اللي طالب لا تكون للرجل جنب لجنب وأنت اللي تقول طالب أطلع في وإيش التخلص الحين جاي يدور حياءها وإذا قيل لهم لا تغسدوا في الأرض قالوا إلا ما نحن مصلحون شوف الآن علمت بعض الفلاشة سريع. قال الله عز وجل في صورة النساء بعدها الطفحة قال سبحانك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت كل من اليهود المصارى ويقولون للذين آل الذين كفروا عالم في أمريكا عاش جماعة الدول المتقدمة ويقولون للذين كفروا هؤلاء فيهم أهدا من من أحسن من من, من, من الذين آمنوا تزيل أولئك الطبايح قال بعد هؤلاء الذين لا الله ومن عن الله فلن تجد له نصيرا ثم تتفتع الصفحات وتفاجأ ألم ترى إلى الذين يزعمون ما أعظم الله يقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الأخذة يزعمون هم مسلمين يهود النصارى اليهود النصارى ما يزعمون هم سلمها الكتاب لكن الله يتكلم عن الناس يقولون نحن مسلمين من بنو ألمان قال يقول يؤمنون يزعمون أنهم يؤمن آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك لكن شو الصرهات هم مالها دخل القرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يطالب بالتحرير المرأة من من؟ من رب العالمين اللي هو يزعم مؤمن بكتابه ها؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا, وقد أمروا أن يكثروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شوف الآية اللي بعدها وإذا قيل لهم سبحانك فضحهم جل جلال قال وإذا قيل لهم جل تقول خل العالم مع بعض أبقى أقول لك خلام الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أنت تقول تزعم لك أمنت بقى أبقى أبقى أبقى أبقى أبقى وإلى الرسول ده لك الآيات أنت قاعد تقول إيش هلأ خلق لك تخلف حقين لك محرم ولازم تساعد لك محرم قال ما هو الضوء اللي تبغى فإذن زعمت أنك مسلم وجائماً يقول لهم مسلمين فعلا نغطى حاتماً وياك على الكتاب شوف الله فضحهم كيف قال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَسُولِ يقول ما عاد ما عاد تتخبرها واضع قدامك رأيت المنافقين يصدون أنك صدودا. ما يبغى هالكلام تقول لها أتاهم من يبعتنمون لا يحل المرأة. تؤمن بالله يوم الآخر أن تستفد معدي محرم تعال انت تجعل العالم مختلطين أقول لك الله عزل يقول وإذا سألتمون متاع بس متاع خمس دقائق كلمتين كين ورب رفاها قال فاسألوهن تحتاج احتاج حجاب بينك وبينهم فكيف دوامت من زاعات ملفات دوام بينكم بينهم قال الله يا أخي هذا الكلام للساء النبي السلام نقول سعال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره سعال علمك هنا في الكتاب أنه ليس للساء النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك قضية مهمة عند الله عز وجل قضية عظيمة عند الله أفضل قل لأزواجك وبناتك بس ونساء العالمين لا نساء المؤمنين لأن الله يقول اللي بيطبط الكلام المؤمنون لأنه وما كان من مؤمنين ولا مؤمنة إذا أما اللي مؤمن ما الكلام مبلك وثلاثه إيه تقول لهم يذنين عليهم من جلابيب ليه ليه تستر من فوق السعة يا رب ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين الآن شوف وحدها بتعباياتها على الرأس وقفازاتها أتحداك تلقي أحد لا حق لا رجلها لكن تلقي لكن تلقي اللي لا بتعبايها على الكتف وناعمة ورقيقة ومزركشة هذا يعالم وراها عشان كذا قال الله إذا أدنت حجابها زي الناس ما ما يؤذين شوف الأعظمة شوف الآية اللي بعدها ما عاد تكلم عن الحجاب ولا عاد تكلم عن النساء قال لا إن ما أعظم الله فبح المنافقين. هذه قضاياهم لأن لا لم ينتهي المنافقون. اشتغل دخل المنافقون وخذي اتلاجك. يقول ان ما يتكلم عليهم قضايا لهم. ولا يدعو لهم. لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لا! كلامهم بالضوابط الشرعية. رقص بالضوابط الشرعية. وتفتق بالضوابط الشرعية. كلامهم. وان تقولوا تسمع لقولهم، قال الله عز وجل والذين في قلوبهم مرض. والمرجفون يكتبون ويكلمون في الشرائد وفي الصؤف والمرجفون في المدينة لنغرين نتبين ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتل تعالوا بجعمة حسنة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك فدودا فكيف ما أعظم الله يقلب قلبك يوقبك بأمواج القرآن فكيف إذا أصابتهم مصيبا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك شفاعة ظهر الدين جو يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ هم يخالفون شبعا ويعلفون يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا سبحان الله, الله. طبيعي طبيعي. أولئك. أولئك إيش قال الله طبعي طبعي على طول فيهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ذلك كلامه ذي إذا تكلد اسم وإذا كذب قال يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم واعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا مو تقول مؤمن من في ما طيع كلامه إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم شاف إنه قاعد يخالف هالأيات وهالأحاديث ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لو وجد الله ثوابا رعيما ثم تأتي الصاعقة من السماء فلا وربك يعلف الله عز وجل بنفسه يقول فلا وربك لا يؤمنون يقول يزعم من المؤمن في أول, أول آية في الصفحة وظلاء ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قلت محرم نعم في محرم قلت لا يخلون رجل امرأة نعم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما تكفي ثم لا يجدون فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ما تكفي ويسلموا تسليما شكرا الآية من كان مهظمة الرنية جماعة منظمة الزن منظمة عالمية في أمريكا تقول لك 78% من حالات الاغتصاب موزنة حالات الاغتصاب 78% من حالات الاغتصاب وقبل لا أقول لك لك عنوان المقال والدراسة عنوان المقال في كل 90 ثانية تغتسل امرأة في أمريكا. كل 90 ثانية. اول ما تقرأ اول الأبصار اللي يسمونه تقرأ يقولك في الحقيقة هي في كل 82 ثانية. لكن عشان نعقت يعني نقربها شوي، لأن أقل في كل 90 ثانية تغتطف بامرأة ثم كاتب لك بعد النقطة والآن ما ما ما ينديك تكمل هالمقال إلا وغتوصبة أخرى غانية في أمريكا. 82 منهم يغتصبو من قبل قبض قاء العائلة. او زمناء العلمان البنو البناء العلمان قالت لا يا اخي مش فيكم انتو كل ما زلدتها يا اخي صديق عمل هذه دراسة من اذنبي بنو بني علمان تقول لك 78% قال النبي الاسلام ارأيت يا رسول الله الحمو اخوي اوصق فيك مثل نفسي قال الحمو الموت سبحانك في الاخير يا جماعة سبحكون في اخر المقال واخر الدراسة حاطين تعليمات للتقليل من حالات الأكتصاد كاف بيمتين أن لا تخرجين والله يا جماعة اشتويت أخذتها وبإذن الله تطلع بكثير أخذت وترجمتها كل توصية وصوا فيها عشان يقلون من حالات الأكتصاد كل توصية عطت جنبها آية أو حديث النبي أسلم ترجمة كاملة أول واحدة قال أن لا تخرج مرأة لحالها لا بد تخرج معها أحد قوي سبحانك قال ولا تخرج بملابس بيقة ولا فاتلة وإنما تخرج بالفندلات الصباح خصوصاً في الليل. الثالثة قال وإذا جت تركب لا تحط سيارتها بعيد تجر سيارتها عند الأسواق اللي تيجي عشان الناس يشوفون اللي ورا عتيناك بيأثر في أحد. وبنوع من يقول لا خلها توصل ده. ها؟ قال وإذا جت بتاخد وإذا إيه يقول كإذا مشيت ما تمشي جنب الأبواب حجة البيوت تمشي في نص الشارع عشان الرؤوس. كل هذه التوصيات هو منها وقال ما تطلع الحالة تطلع في مجموع كل هذه يا جماعة تعليسوا انفراسات كانوا يصنون اللي قالوا الله دي عليه السلام قبل ألف وارضع مئة وثمانية وثمانية وثمانية وثمانية وثمانية وثمانية يا جماعة هذا كلام رب العالمين ومن يعشوا عن ذكر رحمان ونقيد له شيطانا فهو له القرين وإنهم ليخذون ختاما وآخر كما نقول يقول الشيخ عحمد الحواس وكنت في أبهى الجنوب قبل أربعة تابع تقريبا أو ثلاثة يقول كانت في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها ثم صلت المغرب بعد صلات المغرب انتقض وضوها فقالت الأمها بروح أتوفى وصلي قالت أمها أنت مجنونة يوم زواجي بسروحين تخذين المكياج اللي فيه قالت يومها بروح أصلي قالت لا والله ما تروحين الآن يوم زواج، طبعاً الزواج بيقعدين الساعة واحدة وثنتين بيقلع أصلاً والثلاث العشاء قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين هالعالم كلهم خفت عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج بايح ثم أعجبهم وما همك إني ما أعجب رب العالمين وأخذبه لا والله ربي ينظر لقلبي والله لا لأصليه ترى عليك؟ قالت والله يا أمي لا أطيعك بعصية رب العالمين والله لا أقدم أحد عليه وراحت الدم أمها أمها زعلانة وزعلانة تتوضع وثنت بالمكياج بالماكياج وغتغتكرت توضت ثم جاءت وفرش التجادتها وطلت فوالله سجدت وهي آخر سجد لها في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحتان يوم قدمت رب العالمين قدمها وختم لها وهي في أقرب موضوع من أقرب ما يكون الأب لله وهو ساجد في هذه السنة في جنوب الجماعة تخيل أنها ضحك عليها شيطان وما صلت تقبض عند الله في نفس اليوم نفس يومه لكنها ما صلت يا جماعة يا من أشغلهم حواجبهم عن قلوبهم نص أربع أربعة أثير فتوى عن حواجب قلوب تدان ما تخشع قلوب تقرأ القرآن ما ما تخشى، قلوب بدع ما تبكي، قلوب متعودة تتشكل العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري وإذا سجدت وعدينا وعديهنّ ولا واحد فينا إذا سجد ما تعوذ يقول، ما تعوذش كل العظيم، تعوذش كل الضعوف ما تعوذش كل الغني من المجنّة، ما تعوذش كل ما تعود كل متعود تعود أشكي المفاكين ما تعود أشكي رب العالمين لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدو فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن علي لكشف الضر أعتمدو أشكو إليك أمورا أنت تعلمها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 قبل اختباراتها الإعلان العظيم أتى الله أن ينصف قام عليه آخر ما سمعناه شو إنما جزاؤه الذين يحاربون يتع... يتع... يتع... يتع... الله ورسوله شو شو المكلامات ويسعون في الأرض فتاة أن يقتلوا وإذا غفت جلاله ما أريد باستريش أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خذ في الحياة الدنيا يقولها الرجلين اللي أعطاني فيها قطعوها ثم بعدها قال إلا من تاب إذا تاب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا شوف كل هذا التقطير بيثامح وبيرضى الله كل الغضب يرضى إذا تاب قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ما أعطب كنابك فعلموا أن الله رفوره ورحيم الله يبزلنا وإياكم إخوان الفضلاء نقام على هذا المسجد جزائهم الله عنه خير عندهم مشروع تبديل العباءات الفاتنة فأسأل الله جل جلاله يا جماعة نحن الأوزار أحنا أقل منها والله والله لو عرفت ربك وعرفت ربي أقسم بالله ما تقدم أحد عليه اللهم يا ربي من بدلت أداءتها في هذه الليلة اللهم بدل لها من السخطئ إلى رضوان اللهم يا رب اقلب مستقبلها سعادة وأفراح وأتراح يا رب العالم اللهم اجعل مستقبلها يا ربي أحسن مستقبل في الدنيا والآخرة اللهم ارضى عنها وأرضها ولا تبقي لها أمنية في صدرها هي لك رضا في فيها صلاح إلا قضيتها يا ربي قبل أن تقوم مجلسها هذا اللهم يا رب انظر في صدر من بدلت ومن كانت مستقيمة من قبل اللهم انظر في صدرها فبلغها أعظم من أمانيها لا يقدر على هذا إلا أنت ولا يسأل فيه إلا أنت اللهم يا رب كما شرفتني برؤية حدك هؤلاء توقع هذا الفرش اللهم إني أسألك بأحد من لك وأحد صفت لك وأدحد عمل عمل في أرضك لك وبأحد كلمة سمعتها يا رب من مخلوق من مخلوقاتك اللهم يا رب شرقني برؤيتهم أخرى تحت العرش وكما شرفتني برؤيتين في بيت من بيوتك قد بناه البشر اللهم اجمعني وإياهم تيسر دوسك الذي أببعته يا رب البشر اللهم اقرى عنا بخلاح نياتنا وذرياتنا وازواجنا ووالدينا يا رب العالمين اللهم يا رب عليك ابن العلمان اللهم عليك ابن العلمان اللهم يا رب حرك منهم سكن وسكن منهم وتحرك اللهم أرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك إن من علمت فيه خير اللهم فاجعل كلمته ولسانه وقلمه نصرة لدينك وأوليائك أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا تأذن لنا بالخروج وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وتددته حتى يلاقيك وكتبته من أوليائك الصالحين المقربين. أنت ولي ذلك والقادر عليه ولا مسأل بهذا إلا أنت وأصلي وأسلم على أشراف المناطئة قدمها الترى بأذي على عليه الصلاة والسلام الله خير وآسف لقاله